الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه هل لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأُوُوا إِلَى الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ فَأُوُوا الكهف يشرق لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأفتك برزق منه وليتلطف برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَابٍ وَتَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا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 لهم غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا نشرك في حكمه أحدا لا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلماته، ولا تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم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 ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا ولكن يجب ان يكون هناك من أحسن من أولئك لهم اجر عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبراقا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبراقا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أكثر افضل ان وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما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 خلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني أنا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ولو انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون انهم يحبون استطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فقف فيها وهي خاوية.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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء به نبات الارض فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينه الحياه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض فارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم ربك رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا فَسَجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ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 وَرَبُكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُم مَوْعِدُ الْلَّيْلِ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِ مَا وَإِلَىٰ وَتِلْكَ الْقُرَرَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ أَحْوَتَهُ مَا فَتَقَذَّ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَ فَلَمَّا جَاءَ وَزَقَ قال لِفَتَاهُ أَتَنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سافرنا هذا نصب. قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُوا فَارْتَدَّى عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا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 فطلق حتى إذ أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أيضي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 سَئُنَ بِؤكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لَمَسَاكِنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَا كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما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 وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من فلننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بايات رب للقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى عملاً فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد